ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين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 ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يلون لسانهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من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 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون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 قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فما تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون اف غير دين الله يبغون وله اسلمنا في السماوات والارض طوعا وكرها طوعا وكرها واليه يرجعون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 دينكفر وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين لا تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ عَلِيمٌ